وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لَذَوُجٌ مِثْلُهُنَّ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَقَةً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ فَاحِشَةً فَإِنْ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 إنه كان فاحشة ومقته وساء سبيلا شرمت عليكم إنهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وقالاتكم وبنات الأخ وبنات الأغفر وَبْنَاتُ الْأَخِ وَبْنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمْمَهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمْمَهَاتُنِسَائِكُمْ وَرَضَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ وَرَضَائِبُ أبكم التي في حجركم من نساءكم التي دخلت بهن التي دخلت بهن فإن لم تكونوا دخلت بهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم جِئْنَا مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْتَ جَمْعُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا